وقالوا إن تبعل له دامع كانوا تختطف من أرضنا أو لم نمكّل لهم حرا من آمن يجبا إليه ثمارات كل شيء الرزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون